ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ فضل اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ الْحِجْرِ أَأَرْضَبٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ مَا تَعْبُدُونَ إلا أسنى أن سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذين القيل ولا كنا اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فيشرب ربه خمرا واما الاخر فانسلب فتاكل الطير من راسه فبي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه مذكر من يذكر ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فانشاه الشيطان ذكر ربه فلذت في السجن بضع سنين وقال الملك انني سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خبر وعخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من رؤيا تعبون